akuسم akuسم「なんでこんなこと言うの?」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 تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراق وقيل م راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق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 「ثم أ و ل ى لك ف أ و ل ى أ ي ح س ب ا ل إ ن س, ان أن س ا ن أ ن يترك سدى أ ل م يكن ط ف ة من مني تمنى ثم كان ع ل ق ة فخلق فسوى